وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنَامِ وَاحِمًا كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْ هَٰبِقَتَهُ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ ذَٰلِكَ سَأُرِيكُمْ دَارَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تَخَاذُ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَوْلِهِ مَجْدًا جَسَدَ لَهُ خَوَّارَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قَد ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ